من يوم الثيمين <سؤال> في الهدى العبد واليهدى الكعيم من سواء المستقيم سواء الذين الأعطاء لهم به به إِنَّ الَّذِينَ وَغَوْا وَيُصِيرُونَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا تَرُومُ نَاقَةَ قَدْحًا تَمِيهُهَا إِلَى صُحَارٍ فَأَرْهَقْنَ بِهِ رِجَالًا وَأَنْثَرْنَ فِي سَاهِرٍ إِنَّ وإنه لحبب الميل شديد أسلا يعلم إذا أحرمنا في الأمور وأصنبها للصمور إن ربهم بهم يوم يوم